لدينا نواصل الحديث مع قصة أصحاب الكهف وإن شاء الله يقول الله مع الدخل يحضروا معنا دروسهم بالعصر غداً بمشاية الله تبارك وتعالى الاختلاق في بابي تطيب وحكم إتيان التوحيد وهذا كتاب التوحيد إن شاء الله في إسلام محمد النعبد وهذا دون شاء الله محمد فيه وغداً بعد العصر مشاية الله تبارك وتعالى كنا فتكلمنا فقلنا سوف نتحدث عن أصحاب الكهف محور الأول صفات أصحاب الكهف محور الثاني الكرامات التي أكرم الضوازلين بها أصحاب الكهف أمر الثالث أصحاب الكهف بعد أن استيقظوا من نومهم وإذ الرابع أصحاب الكهف بعد أن عفر وعفر عليهم قومهم قلنا العنصر الأول الصفات التي وصف الله عز وجل بها أصحاب الكامل قد يعرف قال النوم فتية شيء النوم فتية قال ربنا عز وجل إنهم فتية تنآمن وبركاته نحن شباب كن بأن الشباب أقبل للنصيحة من غيرهم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالشباب في اهتمام بالغ لا في الشروع الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجد تنظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مَنِنَكْ وَأَعَلَهُ من من الْأُمَّةِ فَوْ أَخْرَئِنْ فِي الْأُمَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ لَغَى الْوَرْفَةِ عبد الله بن عباس مَنِنْكْ مَنِنْهُ الْأَخَرَ عبد الله بن عباس صباح الرسول يقول لي عباس اقرأ علي القرآن الضالة مسؤول خلاص اقرأ علي القرآن لما يأتي اقرأ تخيرك يقول الله ده أنا قرأت على الشيخ فلان فلان كل ما دقرأ على الشيخ فبالك اتقرأ على على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فالنبي قال ليه اقرأ علي وعلي تنزل قال اني ويقوى اسمعه من غيره ما صحابي آخر يقول له النبي إن الله أمره أن أقرأ عليك صورة البيين من الآمن؟ من المأمور؟ فهذا إخوة شرف ما أعلم شرف لرجل حمل قرآن معه منها اعلن فرق ولا شرف راضي هذا هو ابن كعب وابن كعب جاء النبي قال ان الله امرني ان اقرا عليه سوره البينه فقال ابينا رسول الله بسم الله يعني وابينا اقرا اسم انا اقرا على ابي قال نعم فباتا ثم توقفوا نقرا على ابي من يقول يساوي ان ياكل الاولى ثوابا ومصطفا أن يقر على قوين صغيرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له أي آية في كتاب الله معت أعظم فقال الله رسوله أعلم مرد من النبي صلى الله عليه وسلم قال أي آية في كتاب الله معت أعظم فقال الله لا إله إنه هو الحي القيوم فطعنا النبي في صدري وقال ليهن ابن منذر. اهنى واسعى هذا العلم الذي اعطاك الله عزيز الله عزيز. هذا كان شباب الجسد. وقال الرسول كما قلنا في الدرس الماضي اهتمني بالشباب. قال من السبع الذين يوجدونه الله في الظل وشابه نشأ في لبادة رباد. وقال اقترين خمسا قبل خمس وشبابك قبل هرم. وقال لا تزولوا قدم عبد يوم والجامة حتى يسأل عن اربع شبابه فيما أبلاه طيب أول صفة أنهم شباب صفة الثانية الإيمان فتية آمنوا بربهم فلما آمنوا بالله انتقلوا من من الدنيا إلى ملاب من, من آخر يذلك الإيمان هاوري نقول أبناء السادس بما ذكر بعض أهل التفسير أصحاب الكافة من أبناء السادس يعني أباهم جروا أثرياء وطرق كل النعيم اللي هو فيه عشان روح يبت فيه في غار كهف من المغارة في الجبل فالإيمان هذا الذي تغير وسهل وتنتقل من المدرجة لأدخل الدنيا كل لهمها تمتع في الدنيا وبلداتها إلى الرجل كما حدث مع مصعى بن عمير مصعى بن عمير ريخ هذا الصحابي كان حديث في السلمة إن ظهرت الندوات إذا مر مصعى في شارع بشارع مكة يقول لقد مر اليوم من هؤلاء مصعب جد جب مصعب وما عنده مصعب بعلم دخل في الإسلام وترك في إيمان جعل من ظال الدنيا إلى ظالم الآخرة ماذا مصعب يوم بدر ما وجد شيء تكفرونه به إلا جوبة إذا, كان إذا وضعوها فوق رأسي تبدد قدمان وإذا وضعوها على قدمان تبدد رأسي اللي خرج من مصعب من الدنيا يترك كل هذا النعيم يرضى الله عز وجل يبقى فتيه آمن لما آمن انتقل من قلاله من المدينة الى تاص صب ثالثا باللسان نعم اكيد هذا نعم ان الرسول برا مصعب احنا ادينا الصفر الثاني الرسول الله بي اصحاب الفتيه آمنوا بربهم زناهم هنا وصفاهم أضعوا بأنهم مهتدون خلاص مش مهتدون بس يأزناهم بلا من يهديه الله تباعد وتعالى فلا مضيب له. يهدي الله فهو المهتد ومن يضلب فلن تجد له ولي مرشد والرسول كان يقول لهم ضبا إنه الله فلا مضيب للاك ومن يضلب فلا هادية فوصدهم أنهم شباب أنهم آمنوا ربهم وصدهم أنهم يضعون أنهم ينتبوا صفة الثالثة قَاءَ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ يا إخوة هذا كنا ثبت المولى عز وجل الإيمان في قلوبهم فعندما تؤمن بالله إيمان جاسب وثبت الله عز وجل قلبه قال عنهم موسى إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلوبهم شربوا للتدفيت يقول ربطنا على قلوبهم يا اصحابي ليه على اصحابك وربطنا على قلوبنا وقال ان اصحابنا عيسى بن الله صلى الله عليه وسلم وبدري ينزل عليكم من السماء ماء طاهرا فيذهب عنكم غيظ الشيطان وليرضى على قلوبكم ربط يعني تثبت وعزينه من امر العاصفه بعد ذلك شجع ان اقام فقال ربنا رب السماوات والارض وقف وقال كلمه حق هذا جهول ولا يخاف ان يقول قاموا فقال قد قاموا امام الملك قاموا فقال ربنا رب السماوات والارض للنداء من دون غلاء لقد كنا اذا لقد كنا اذا شذت الصفه الاخيره فر به اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأبوا في الكهر يفروا إيه؟ نتحدث عن الكرامات التي أكرم الله عز وإلا بها أصحاب الكهر الكرامة المؤمنة الكهف الذي هم فيه الكهف يفرق من الكهف والغار الكهف ثقل في الجبل والغار ثقل في الجبل إذا كان متسعا يسمى كاف إذا كان ضيق يسمى غار لذلك الغار فور الذي كان يتحنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشيش غير واحد بسهر تجد مكان واحد فقه غار حراء النبي وأوبا قبل الصغير فقه في الجبل أكي صغير الكاف الكاف إلا أنه صغير في الجبل بيكون متسع فالكاف المولا عزيز موقعه خلاص المناسب حيث كانت حياتهم فيه كلها بف ويوس وطبعا وزهولة حيث كان يقيهم من أشعة الشمس عند الصباح وعند المساء عند الصباح عند وعند المساء العامل الثاني حتى الشمس لم تكن تطهيهم الشمس لم تكن بحرارته لقد كانت خلاص تنصرق عنهم وكأنها تنسى الحياة ترى الشمس إذا طلعت تتزارع عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من شخص إكرام من هذا الشمس إذا طلعت تزارع عنه فعد إذا غربت تقرضهم ذات الشمال حتى لا تقضيهم حراك الشمس وميرت و هم نائم حتى لا تبلع أجساده هم نائم قال الواحد على جب واحد مهدم وعينة من الزب وزلك يعني عفن الله و اياكم بسلمكم ملين وظلن الفراش بسم الحجز من قرح فراش من في الجهة فبالإكرام الله عز وجل بها حتى لا تبلع أجساده <تصفيق> خلاص و حتى لا تأكل الأرض أجساده كان الله عز ورن يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال وَنُقلبُهُم ذات اليمين وذات الشمال فإذا قلّقوا ذات اليمين تعرض أجنابه جن جهة النصرة إلى مين تعرضت من هواك وإذا قلّقوا ذاتك صالب النحل الأخرى تعرض من هواك فلا تبدأ أجسرتك ولا تصاب بأذن أجناب الله تبارك وتعالى وقترقه نائمون هذه المدة لأكلت الأرض أجسادهم ولكن مع قالوا نقلبهم ذات اليمين وذات الشماء ولك أن تتخيه دلنائموه دلفنوه خلاص برسول الله وقعه أعلم نفسه عشما ومريضه من اللي ينقلبهم؟ والمولى تظهره وتقالوا نقلبهم ذات اليمين وذات الشماء النصفة العامة الرابعة من إكرام الله لهم الكلب الذي رافقه وصاحبهم لما دخل الكهف وقف على عتمة الباب أو في مقدمة الغابة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل الوصيل اللي هو باب, باب الغابة ونام نومته نام نومته لذلك كان أحد الصالحين يقول كان عن شكال صاحب أهل الكهف أن الصالحين فذكر الله في القرآن الكريم فباك المدين أنتم وتصحب الخلال كيف يكون لك من المدين؟ أجر الله تعالى وهذا ذكر على وفق الصالحين هذا كلب يصاحب الصالحين شوى منه يذكوه في القرآن المتقر وكلب الباصل ذراعي في الوصيل حتى ذكر الكلب لا ترى مزن قالوا عن مجالس قَالَهُمَ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ لا يشقى الجلس وطلب, وطلب الحلم أبداً صفة خانفة ومن اتواب الله عز وجل فيه حتى لا يطمع أحد فيه جعل الله عز وجل منظرة مرعبة مخيفة للآخرين فما أن يرونهم حتى يودوا منهم فراراً لذلك المرة تبطر وتحسبهم أي غاغوا وقالوا لو اطلعت عليهم لوليت منهم بفضار ولوليت منهم ذلك المول عز وجعاته مبصر, مبصر مفتوح هو نالك العلم فتح من وهو, وهو نالك فإذا راه الإنسان قال المول عز وجعاته رعب منه هذا من الله دراره وتعالى لهؤلاء يدفتي سادفاً بعثهم الله عز وجل من النوم القويلة بعد النوم الضويل لك؟ ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعة ثمية وتسعة سنة كنت لابد إيش؟ لابد إيش ستين سنة ولا مين سنة؟ لواحد لو عندنا مين سنة أقول لك بوعد حكي لك عاد أقصصها لنا ستين سنة أيام, أيام المالك وأيام مش عالك إيه؟ وكم مش عالك كيلو اللحمة؟ مش عارفين بيجوا قد ايه في حال 390 وهذا طبعا الكرام هذه المده الطويله ثم يبعثه المولى ويوقظهم مره ويضلوا لفتره ويموت لكن يبعثه المولى طارئا وتعال خلاص هذا يدل على قدره الله تعالى وتعال ان لهم مقاليد السموات والارض فدأ العنصر الثاني يعني العنصر الثاني الكرمات التي أكرم الله بها أهل الكهف أصدقوا التهيئة العنصر الثاني أهل الكهف بعد أن استيطاروا من نومهم وقاركونا تباركوا بعد وفذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعض يوم وأقول ربكم أعلم بما لبثتم ويبعثوا أحدكم بوردكم هذه إلى المدينة فاليمروا أيها أذكر معاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشتغلن لكم أحدا لآخر الآيات الفوائد أي خوائد؟ هذه الآيات دلت على فوائد كثير فإذا بمحي على العلم والمباحثة فيه بلا بقول لك ليه فلوهت ذلك بعدناهم ليتساءلوا بينهم حذب عثوا منهم ويتساءلوا بذلك قالوا جملة بيتهم قالوا يوما أو بعض يوما الأمر الثاني من طوال هذه آية بابا بما اشتبه عليه واشتبه عليه العلم فأنت في مسألة أنت يعني ما درست هذه المسألة جيدة واشتبهت عليه ماذا تقول؟ ترد الأمر الله تبارك وتعالى قالوا ربهم أعلموا إنها لبتهم فأنت أمر اشتبه عليه ترده مين؟ ترده إلى عالمه ترده إلى الله تبارك وتعالى تقولوا يشتروا الله إذا أحنا نهده يجوم تنهى البعض يوم وعبنا قالوا ربهم اشتبه عليهم لا مثل هذا اليوم ولا بعض يوم؟ فقالوا ردوا الأمضى الله يفضلوا قالوا ربكم الله عزوا ذلك وحدا والأعلم بما لم يفعله فنصيبوا الأمر الثالث صحة الوكالة في البين لنتوكل واحد مكانة يبيع أو يشتري مدلا بمد فابعثوا أحدكم بورطكم هذه إلى المدينة الورقة جاء مرغوط خلاص ويتهب عشان قالوا ليه يشتري لكم ليه يشتري لكم الطعام فتجوز الوكالة لتتتوكل غيرك بأن يشتري لك الليل أن يشتري لك أي شيء يقول له فلما فأنا وكلتك تشتري مثلا فلاية تشتري سيارة تشتري مسكة هذا يجب الأمر الرابع إخوة جوائز أكل الطيبات من المطاعب والمشارب ما لم تخلق عن حد الإسارة يعني كل ما شئت بس لا تسرق وكل أشربه ولا تسرق خلناها منين نقول مولا شف كده قالوا فلينظر أيها أزكى طعام فليأتيكم برزق في الوليات الأرض أيها أزكى طعام يجيبوا طعام ايه؟ كويس. يعني هذه المزنين هذا طعام شائعي الذي قلم من الحلال ولم يتصكي إلى حد الإسراف لا حار فيها نسو الله الذي يستمعني لازم يتقشبوا البلغة السنة هاد أو هذه هاد. الآية؟ فلنظر أيها أسكى طعاماً إذا ولا تغطف ربنا قد أكله واشربه ولا تسكه الأمر نعم اللي... بعد ذلك الحرص يقضي طبعاً للحذف عن مايه؟ على التحرز خلاص؟ والبعد عن ميتة البعد عن مايه؟ عن الفيتة عن الإنسان من دائما يأخذ فالأحوال تديني قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد جاء هذا فيه بخفاء لأنهم طرقوا من ايه طرقوا من قومهم اللي يشدونها طبعا المالي تريدهم يقولون لأ طبعا اشتروا احنا طبعا ده ولا يشعرن بكم أحد الأمر الذي يلي ذلك شدة عدارهم أهل الكفر لأهل الإيمان إنهم يظهروا عليكم يعني يكتشفوا أمركم ويعلموا بكم إنهم يظهروا عليكم لذلك اخوا هذا الأمر أهل الكفر لا أهل في كلهم إنه ولا في كلهم يرجموكم تعيدوكم في بلتهم ولن تفقهوا إذن أبدا اعذروا عليكم سوف يقومون بترجمته تعود إلى دينهم او تعود الى دينهم الذي اكونوا دون تلك اوراق فتعلموا الامر الاخير ان من دعا بغير الإسلام وعبد غير الله لن ينجح ابدا ولن تفلح اذا ابدا او يرجعوا عليكم يا ظالمون او في ملتهم او لو رجعتم الى امتي لن يُفلح الكافر أبداً من الدنيا وأبداً في الأخوة طيب أمر الأخير أيضاً أصحاب الكاف بعد أن عفر الناس عليه. يبقى حدنا نصفات أصحاب الكاف كالربات التي أكرمهم الله إيه أهل الكاف بعد أن من نومهم بعد ذلك أهل الكاف بعد أن عفر الناس عليهم ثهب أحدهم يشتري فوجدوا طبعاً يقول أنه وجدوا النقود التي معه إذا كنت جملك جنيه من الجنيه ألف جمس إن كان زمان ها؟ يشتري بيه جلوتي ونقال بيه كنز ونحكي لك مرار ونجي من إيه كانت في زمن ملك قدير فعندها ولذلك الملك والذي جعلوا وميعطروا عليهم مرأة صوتها قال وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهُمَ فَكَذَلِكَ لذا ربنا اعاقر الناس عليهم لماذا الله يعرف ذلك اه حتعرف لماذا اعاقر مو يعتبر تهجر الناس هناك قالوا بذلك اعاقر عليهم يعلموا ان وعد الله حق وان الساعه غريب فيها يبنى ثنا فيهم امروا فقالوا عليه ان قال الذين ودوا على عليه مسجدا بعد المسألة كم عادهم سيكون ثلاثة فرائب مكبور وخمسة فرائس كالأخرج من بالغير ويكون سبعة وثامنون كبور قل ربي ما يعلم بالله قال الله وضبارك وتعالى كذلك أعطرنا عليه يعني من الذي جعل أهل المدينة بيكتشف أمرهم ويكون ترى الحكمة من ذلك يعلموا أن وعظ الله حق وأن الساعة ريبك كما أحيانهم بعد نومهم الطويل هذا كذلك سيرعثهم من قبولهم ولذلك إخوة النوم هذا ميتة, ميتة صغرة الله يطرف الأنفس حين موتها والتي لم تقل في منامها والنسبة التي قطع عليها الموت ورسل أخرى إلى أجل ورسل أخرى إلى أجل وكذلك عفلنا عليه بيأعلم أن وعد الله حر وعطاي حقي بس هي لابد ان تنفذ الشروط التي امرك بها جل الله تنفذ الشروط التي امرك ربها بها ونفذ المولى تبارك وتعالى ما وعدك به مش عايز التمكين مش عايز التمكين يا ربنا يمدنا بعد الخوف امنا خلاص مش عايز ربنا يمكن لنا بهذا الدين طب ما هي الشروط عندك كده. وعد الله الذين وعد وما مش وعد. وربنا قال على هاتف وعد الله حق. لا يخلف الله عز وجل وعده. لكن الشروط التي تحقق بها هذا. وعد. من يا إخوة؟ تحقق وعد الله الذين هابلون. بما العقد الصحيح؟ العقد السليم. لما يبقى يقول يا بلو يا حسين يا سوك. يا خلاف. رجاله طلاب حق طلاب سيد طلاب لفود النت والكعب وواحد بشارب وبشرف هذا كل ما ضاع الايمان وعد لي اهل الايمان حقق الايمان العقل الصافي امن وعمله الصالح فين يخل الايمان والعمل الصالح هذا هذا وعد وعد الله وعد بهم ادين امن وعمل الصالحات طب الا المحقق الشروط هل ممكن أن يتحقق بعض الضغاء عز لا، بل بد أن يحقق الشرط آمن وعمل حيحصل إلا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مجلن لهم دينهم الذي اقتضى ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا وعد فيه شرط ثاني؟ لا يشبكون بي شيء شرط؟ شرط أربعة هم؟ آمن إذا السليم عملوا الصالحات يعبدونني لا يشكوا من المشكلة لحققت هذه شروط القدود كم يأخذ من أحد المولد البدوين المولد الدسوكي وقل مدد يا أبو لادو وقل يا سيد هل ممكن ربنا ممكن يقول مما ضاع فيه التوحيد كم يأخذ من الدعاية والي التوحيد الناس يقولون صحر العقائد وإنما في موضوع العظيم نعيش يعني نأكل الترى بس تسلم لنا عقيدته بل مسلم معتقد إذا سألت فسأل الله وإذا سألت فسأل الله يعلم ربه ونبيه ودينه مسلم صاحب اعتقد سريع لدي من بالقدر لدي من باليوم الآخر لدي من بالملايث فالأكده هل لم نحقق هذا الشروع هل ربنا يمجزنا وعداً؟ والله يقول أن تكون مثل وعد بدون تحقيق الشروط حق الله في الدمقين بدون هذه الشروط لأنك أنت بتكذب هذا تكذيب لكلامنا فهذه الصورة المولى عزيز يعلم أن وعدة الله ها يعني لا تشغل نفسك لوعدنا لكن لا نفسك بما أمرك الله به اقب مثل وقال لي مثل قال لي ابني قلت له جئت سوف ااتي لك مثلا بي بعت سيارتي قعد افكر اي سياره لون احمر ولا اصفر وترك المذاكره هذا زين وعد لا تشغل نفسك بوعد لكن اشتغل مين بما امرك الله به امرك تحقق هذه الامور لكن الا من حقق هذه الامور بقول لك أنا أقول هذا من, من كلام الله ترورة ما يقول هذا ليس تنجيب وهذا كلام الذي لا ينطقه ثم كده كلام مولا ترورة الله الذي قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واللي معاه الله إلي هذا يأتيه دونه إحنا ممكن أن نشوف عز بدون إحنا ما بكي عندنا نعاقل السلام أبنت على قطب الشارع هتعمل في الضمور أضرحها كما فيها إيهان؟ يقول لك لما تصنع أصحابه تهدى من آن؟ قل للأول تعالى من ناس العقيلة السليمة رسولي أخوة أرسل خالد الوليد عشان يهتم من أصنان وأرسل فيها إن رباه يبنى وسلم على العقيلة السليمة يقول لك هذا وعظ الله تضارك يقول للآل أكبر ربنا ضد ذلك الله الحق وأن الساعة لا ريبه بشكل من قيم ساعة وحساب ومن سترطل بنا للبورة والمثال الساعة داريبة فيها ولذلك يا أخوة أصحاب الكاف لجأوا إلى الله فكان مضاه معهم وحماهم وحفظهما وأبقى أجسادهم من مئات السنة قال ربنا عز وجل لقد أعفرنا عليهم ليعلم أهل المدينة والناس من بعده أن الساعة أن الساعة فيها طيب تنازع قومهم فيها قومهم تنازعوا فيها قال ربنا كبارك وخالدي يتنازعون بينهم أمرهم وانقسم الناس إلى فريقين فريق الأول وهم المؤمنون الصالح قالوا ابنوا عليهم بنيا ربهم أعلم بنيا الراي الثاني كان لاصحاب القول وهو قال الذين على آل وقال الذين غلبوا على امرهم غلبنا عن الاصحاب الايه الشم اصحاب المور لكن عليهم تسكيده طبعا لو بيجي واحد يقول لك شيخ اجد دليل له على انه يجوز ان احنا ايه نتخذ القبور مساجد وقال الذين غلبوا على امرهم اتخذنا عليهم مساجد تقول ايه بالله جدا بيقول لا حول ولا قوه الا بالله لما جبت دليل تقول يا روسي انت فكر ضر عشان وقال الذين غلب هذا في معرض الفتح ولا معرض الهدام حاول اهل الشر لدينا هذا اصحاب القوه معرض ذم ما عليه الصراحه كلام النبي وسلم دع عن يهود والنصارى تخذ القبور عمليات لسادات التمر والمراس في انهاء ورسولات اتخذوا قبلهن على التخس مش الكلام يخونا ان مولات اتخذوا قبلهن على التخ اتخذوا قبص ربنا قال واتخذوا من مقام ابراهيم مسجدا مقام سيدنا يقوم عليه يقف في بناء الكعبه لذلك المطلوب في شغل حاجة تشوف في رجئ يستدقوا في هذا الحاجة الموجودة خلاص يبقى موجود شيء المقام هو فيه وإلا هذا جاد يبقى فيها قال. قال وقال الذين مدوا على الأمين لنتخذين عليهم يخذين عليهم نس كده ولذلك يا هذا هو رأي فاسد فإنها يجب السبناء القبور على المساجد اه لا لا هي اشتبه القبر والمسجد في الاسلام في الاسلام في القبر والمصلى يا قبر يا اما مسجد لو القبر بني اولا وبني عليه المسجد يهدم المسجد انت تخيل مثلا ان في قبر الاول في المسجد الحرام وبعدين نروح بعد ما القبر اللي عليه الصرح شوف الصرح اللي شفته بيقولوا الهدم وتطرق من؟ وتطرق القبر قال طب لو المسجد ونى في داخل القبر يهدى المين؟ القبر ويبقى المسجد في دون إيه؟ لا يجتمع في الإسلام فيشت إسلام المسجد ولا قبر وذلك رسول الله هم لا تجعب قبري وثل المربت وهم لا قبري عيدا أحذر لي وصل الأشعب التحديم والصحابة بعده بعد ذلك جاء الله قصد أصحاب الجامعة طبعا تبين أن من حالص على العافية عفاق الله ومن آوى إلى الله عز وجل آواه الله وجعله أهلاً لهدايته ومن تحمل كل في سبيله وابتغاء من راته وكان آشه أمره وعاقبته الهزس ورفعه من حيث لا يهدس من يتوكر على الله فهو حسن وحسن من يتق الله يجعل لهم واخرجه ورزقه من حيث لا يهدس طيب اختلف أهم الأخلاف هم النصار في عدد أصحاب الكهف أما كان سبعة والثامن الكلب ولا خمسة والثامن الكلب ولا ثلاثة والرابع الكلب إلى ثلاثة أقوى نحن نظر قالوا ثلاثة مراجعة مكلبو خمسة سادس مكلبو سبعة ثانية ثانية لكن الرئيس أول والثاني المولى عز وجل ذكر بعده أن هذا رجما بالغير سيقولون ثلاثة مراجعة مكلبو يقولون خمسة مسادس مكلبو هم رجما رجما بالغير ظلم رجب الغير الرئيس الأولين بغير كده ويقدرون سبعه وثامنهم كانوا هذا المولى عز وجل لم يذكر انه رجل بيغلب اذا قالوا بمن الصواب والله اعلم اعلم هذا العدد 7 وايه 87 وهم سبعهم هذا اخر من الخلاف الذي لا فائده تحته ولا يحصل بسبب فايده نافذه الاوره في الدنيا انت عرفتهم سبعه الصفات عرفتهم خمسه ما يستقبل كل شيء اذا ربنا قليل والربي اعلم بالتدبير ما يعلم الا قليل فلا تمار فيه الا مراء ظاهر اصل بعد مراء شيء واعلم اعلم اصعب ده كهف لكما يجب إلا قرأة طالما ونستفيد منهم ولا تقولن بشيء إلني فاعل وكالي فقدر بإلهية الله قل قل قل ربك إذا نسيت قل عسا إلي ربي أقرب من هذا رشد يبقين هل نحن تقولون القصة الكهف بقي لنا إن شاء الله أسبوع القادم نتحدث عن الفوائد والدروس وذين مهمة قل إذا نتقوم لنا لكن عزنا نخرج بسؤال إيه الفائلة التي نخرج يصل أصحابك دي إن شاء الله بسؤول القادم وقدر الله بين المقاء حد إن شاء الله مع سؤال نسألين أسألنا أديم ونمي نسأل الله العلي العظيم ضمننا سبب وضاك والجنة ونسخ ضمننا ضمننا نسألوك الجنة وما قرب إليه من قوين أو عمل ونقول اللهم اننا نسالك من الخير كله عاجله وآجله